Allah rahmatullahi wa sallamu ya دارا الى القرى نثرثيلا انذنن عليك قولا ثقيلا إِنَّ مَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَبْتُ وَطُؤًا وَأَقْوَى مُخِيْلًا إِنَّ فِي ارثبحه القوي لنا اذكر من ربك وثبت سرك رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وَسَبِّ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَيَرَوْنَهُمْ هَجَرًا جَمِيلًا وَاعْتَزَلَ الْمُكَذِّبِينَ سي وما يوم قليلا ان لدينا ان كان لو وجهي يقول the album فانقد ما وذيلا فكيف ستصفنا ان كيفتم يوم يجعل الول نشيبا السماء متصير به كان وعده مثا. عابيه التكرر كما يشاء استخف إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من الليل ونصفه من الذين معك. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِيمٌ أَلَمْ نَسُقْهُ فَطَسَّى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 Muul alfitkom min khairil dajduhu antallahihu